أصندسات أصوم ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون من ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين můj syn si nechtěl hrát s panenkou. Lemurid ibni ibni Moje dcera nechtěla hrát fotbal. Moje žena se mnou nechtěla hrát šachy. لم تريد زوجتي أن تلعب معى شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. مоя дети نهشتيل يجت نا بروخاسكو. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزها. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزها. نهشتيلي اكليدت بوكوي. لم يريد أن يرتب الغرفة. لم يريد أن يرتب الغرفة. نهشتيلي يدبوستاله. نهشتيلي يدبوسحات. لم يريد أن يذهب إلى أسيرتهم. لم يريد أن يذهب إلى أسيرتهم. نسميا ليست زمرزلينو. لم يسمح له. Anyacula ice cream. La muse mahlahu and Yakul ice cream. Nasmial yeast chocolado. La muse mahlahu and jaccul chocolata. La mus mahlahu and jaccul sholata. Nasmial bomboni. mahlahu bonbon. Lamus mahlahu. أن يأكل ملبس. سمِّيَل سينيت شبت. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. سم سي برا برالينكو سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سي كوريد فلترلا. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ سمينيالسي بيد فن متصنيص هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ سميسي فزت بساع سبودهوتلو. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ O prázdninách směli děti zůstat dlouho venku. Fil 'utlat al-madrasiyya kana yusmahu lil-atfal an yabqaw fil-kharij tawilan. Fi al-'utla al-madrasiyya kana yusmahu lil-atfal an yabqaw fil-kharij tawilan. Mohli si <sihra> dlouho na dvoře. <vůže> Kena yusmahu lahum an yal'abu tawilan fil كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء سمěli zůstat كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا